أن كثيرا منهم لم يتميز الحق عنده من الباطل والهدى من الضلال والنور من الظلم بل يعيش مشتتا لا يهتدي إلى سبيل الرشاد ويلقي السمع لكل من تكلم فمن أجل ذا كان ينبغي على كل مسلم أن يرجع ويأوب إلى أن يتبصر بالحق ولا يتأثى له ذلك إلا بعلم صحيح يتلقاه عن أهل العلم الصادقين الذين صحى أن يكونوا أهل علم أما الأدعياء في هذا الزمان فهم كثر لا كثرهم الله عز وجل كل قد لبس قميص العلم وانتسب إليه وبينه وبين العلم الصحيح بعد المشرقين فعلى هذا ينبغي أن تتعلم من العلماء ومن هم أهل العلم الذين أمر الله عز وجل بسؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من العلماء الذين أثنى الله عليهم ورفع ذكرهم وذكر شمائلهم وأوصافهم من العلماء الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنهم إن العلماء ورثات الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ذرهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر من العلماء الذين قال الله عز وجل في امرهم إنما يخشى الله من عباده العلماء من العلماء الذي قال الله عز وجل وتلك الامثال نظربها للناس وما يعقلها الا العالمون من العلماء من العلماء الذي قال الله عز وجل في رفعة مكانتهم وشأنهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن كثيرا من المسلمين اليوم لم يتبصر من هو العالم الذي يرجع أهل الإسلام إليه من هو العالم الذي يسأل عن دين الله عز وجل من الذي يرجع إليه عند النوازل عند المصائب عند الأمور المدل أهمة فتشتت الكثيرون فصار في زماننا أهل البدع عند الكثيرين علماء صار القصاص عالماء صار الحزبي الذي ولاءه لحزبه وجماعته وفرقته صار عند الكثيرين عالما جهبدا صار الصوفي الذي يهز رأسا بالطامن وهكذا يرقص في الزوايا صار عالما صار أصحاب الفقه السياسي وأصحاب المجلات والجرائد والقنوات الفضائية وأخبار الصحف صار عالما اضطربت الأمور واختلط الحابل بالنابل اتخذ رؤوسا جهالا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نعم رؤوسا جهالا استجنبوا إلى بلاد الإسلام من أجل أن يكونوا مع ولايات نسأ وترعرع على أفكار الغرب وعلى حياة الغارب ومنهم من نشأ في بلدان الكفر ثم هجمها وجسى على شريعة الله عز وجل يفسدها ويدمر أهلها فيرفعه هؤلاء إلى قمم إلى قمم العلم ويطلقون عليه ألقابا ضخمة عالما مجاهدا راسقا جهبدا تغريرا فيا مسلم ويا مسلماء العالم بحق هو الذي رسخها في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكان مدركا للأحكام الشرعية العالم بحق هو الذي عظم السنن والآثار وتحاكم إليها وتربى عليها العالم بحق هو الذي لازم حلق العلماء منذ نعومة أظافره منذ شبيبته بين حلق العلماء يدرس ويتعلم ويرسخ في العلم العالم بحق المعظم للآثار ولطريقة السلف الأخير العالم بحق هو الذي قد تربى على العلم الصحيح قال الله قال رسوله قال الصحابة العالم بحق هو الذي أدرك المقاصد الشرعية والأحكام الشرعية وأدرك مصالح الشارع فلم يكن يوما فلم يكن يوما صاحب هوى يزج بأهل الإسلام في الدماء في الفتان يزج بأهل الإسلام إلى حمأة التكفير يكفر بعضهم بعضا ويضللوا بعضهم بعضا بجهل وهوى لا العالم بحق هو الذي تجد في سيره على طريقة الأسلاف الكرام فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا العالم بحق هو الذي يعظم سيرة الصحابة الكرام فيقتفي آثارهم ويسير على من والئين أما هؤلاء فساروا على طرق منظرهم وساساتهم في هذه الطرق المخربة المدمرة تجد الواحد منهم رغم أن لحيته قد شابت واحتود بظهره وصار من الموت قاب قوسيني أوادنا يسير وراء خطاء سيد قاطب أو حسن البناء وكأنهم أعلام شامخة وكأنهم قمم في العلم شامخة وهو لا يعد أن يكون ضالاً مضيلاً الحسن البنا المصري الذي أقام دعوته الجائرة الظالمة على أهل الإسلام فجعل دعوته تدمر صرح الإسلام بالبدع جعلها دعوة سياسية تمططي صهوة الدين من أجل أن يميل بعواطف أهل الإسلام العواطف الجياشة لمحبة الإسلام دعوة تريد الحكمة اتخذت الدين شعارا زائفا اتخذت الدين مطيئة كاذبة يريدون الحكم ويريدون الكراسي ومن أجل ذا عميلوا على التمهيد للوصول إلى هذا المطلب بأن يتخذوا التكفير سلاحا فكفروا الحكام وكفروا المحكمين وكفروا الشعوب وكفروا المجتمعات المسلمة كل ذا من أجل أن يسويغ لهم إراقة الدماء ويسويغ لهم انتهاب الأموال ويسوي غلاهم القتل والتدمير فيا مسلم يا مسلم ليس هؤلاء بعلماء أبدا بل هؤلاء أئمة ضلال تأمل في نشآتهم أي علم يملكون ففي الرب عز وجل يهرفونها ويؤولون عن ظاهرها ويقول قائلهم سيد قوصف بوحدة الوجود وبأذلية الروح وهكذا يقول بتكفير مجتمعات المسلمين ويسب عنبياء الله ويصعن في صحابة رسول الله ويأتي قائلهم فيقول بأنه من العلماء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهي فاصنع ما شيء قلة الحياة عند أولئك الذين يكذبون على أهل الإسلام ولقد صبق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق الرويبضة قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة وفي لفظ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة احذر أيها المسلم أن تظن أن هؤلاء علماء إلا بل أئمة الضلال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخوف على أمتي الأئمة المضلين إمام ضلالة زرعوا شرا عظيما بتكفير أهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لأخي يا كافر باء بها أحدهما وإلا حارت عليه حارت عليه أي رجعت ولذلك هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ويعدهم أولئك الضلال علماء أي عالم هذا يدعو إلى التقرير بين الرافضة وأهل السنة عالم هذا عالم أي عالم يسب أنبياء الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي عالم هذا يزعل من أعضاء جمعيته وهو حسن البنى نصرانيان نصرانيان يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا عدوه وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ومن يتولهم منكم فإنه منهم آلين آلين الولاء والبراء وإذا سمعت إليهم وهم يتكلمون على الجهاد في سبيل الله يطربك الحديث يطربك وهم لا يجدون جهاداً لأنفسهم في أن يحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تشريماً حاكمية الله ثم تمد يدك لدول الكفر دول الغرب الكافر فمن حاكمية الله إلى حاكمية الديمقراطية والعمل السياسي والمتاق الوطني كذب كذب إنهم يكذبون أين حاكمية الله عز وجل في أنفسكم يوم أن تخضعوا للدعوات الجائرة الباطلة يوم أن يسب أصحاب رسول الله وأن تتهز رأسك ويوم أن يطعن في الأنبياء وكأنك لم تسمع ولم تدري ويوم أن يقال بوحدة الوجود وكأن الخبر لا يعنيك أين هو تعظيمك لشريعة الله والمسلمون فشى بينهم التكفير يطلق بعضهم على بعض صبية أغرار سفهاء الأحلام يطلق بعضهم على بعض التكفير وإذا ما كفر المسلم استحل دمه فبعض الناس اليوم يستغرب ما يرى من مشاهد مؤلمة في تقطيع الرؤوس والأشلاء المتناثرة هل تعلم ما هو السبب؟ السبب هذا التكفير الذي زرعه سيد وأخذه من أسلافه الخوارج الذين قتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى حاربهم وقاتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في النهروان فأبادهم نعم معاشر المسلمين إن هؤلاء الذين يمجدون سيد قوصب ويلهم ويلهم إذا وقفوا بين يدي الله وقفوهم إنهم مسؤولون أيها الغاش أيها الغاش إذا كنت تدعو إلى كتب سيد قوصم فآجب آجب عن قوله بوحدة الوجود آجب عن قوله بأذلية الروح آجب عن طاليف أنبياء الله أجب عن كهامي في صحابة رسول الله أجب بأنه لا يوجد مجتمع مسلم والبشرية ارتدت على إله إلا الله أجب أجب إن كنت صادقا إن كنت صادقا كي يوافق الإسم المعنى وإلا فالكذب ولا تعجم لا تعجم فإن كل صاحب هو يكذب ولا يباري يكذب ولا يباري أما أهل السنة فالصدق شعارهم إن تكلموا في سيد قاطب فمن كتبه من كتبه من كلامه من نطقه إن تكلموا في حسن البنة من كلامه من مذكراته إن في دعاة باطل من كتبهم من أشريطاتهم من محاضراتهم فإنهم يلزمون العدل ويتكلمون بعلم أما هؤلاء أما هؤلاء لا يزالون يدعمون أفكار التكفير من أجل أن يليزا من بقي من شبيبة الإسلام اقرأ كتب سيد قصب لأنها ستعطيك الدافع إلى القاتل إلى التدمير إلى التخريب لأنه يقنعك أو قد يقنعك بأن من تراه أمامك كافر مرتد الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون يجب علينا جميعا أن نصونا أنفسنا وأن نصونا أبناءنا وأن نصونا من أفكار التكفير وأن يدفع الأبناء إلى تلقي العلم الصحيح فإن الفتن قد أفرزت إن الفتن قد أفرزت أفكارا مدمراتا ومن كان متسترا فضحته هذه الفتن وكشفت عن حقيقته وعن مذهبه كم من مدعين بأنه على طريقة السلاف الكرام كم, كم من مدعين أنه على طريقة الصحابة كم؟, كم من مدعين أنه معظم للسنة كم كشفته هذه الفتن ليميز الله الخبيث من الطير فإن من أشاد بسيد قاطب بكتبه بموته وجعله عالما فهو غشاش أفاك كاذب وإلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لقد رد على هذا الضال أئمة وعلمة رد عليه في أخطاء الظلال في المورد الزلال العذب الزلال وهكذا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رد عليه وهكذا أيضا رد عليه العلامة ربيع ابن هادي المدخلي في كتب متوالية وفي جهد عظيم رد عليه علماء السنة وأشياء السنة بعلم فلم يجد هؤلاء الضلال لم يجدوا إلا الهوى يصيرون إليه فإنهم لا يقوون على رد هذه الحجة الدامغة في ضلال الرجل وجماعته وحزبه فصارت هذه الدعوة الجائرة الظالمة يتبناها أرباب الفداع ففي إيران عند الرافضة تطبع كتب سيد قاطم وعندهم شارع اسمه شارع سيد قاطم ولا تجد ضال منحرفة خارجية إلا عمدته كتب سيد قاطم فاحذروا معاشر المسلمين الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة ماذا فعل معه في فتنة القول بخلق القرآن وهي مقالة كفرية بلا ريب جاءوا إليه وقالوا يا أحمد يا أحمد سنخرج عليهم نخرج عليهم وننيئ فتنتهم ونأخذ الحكم منهم قال الإمام أحمد لا إنها الدماء إنها الدماء اصبروا اصبروا فإن الفتنة إذا وقعت فإن السيف إذا وقع عظمة الفتنة ولم تكن فتنة خاصة قالوا له نحن في فتنة قال هذه فتنة الخاصة أي فتنة العلماء فإذا وقع السيف صارت الفتنه صارت الفتنه عامه أريقت الدماء انتهكت الاعراب قطعت السبول انتهبت الاموال فصبر الامام احمد وكان يدعو لهم ويقول لو كان لي لو كان لجعلتها للسلطان فبه يصلح الله البلاد والعباد لماذا لم يخرج عليهم أحمد لماذا مع أن المقالة لا يستراب في أنها مقالة كفرية دعا إليها المأمون وألزم العلماء بها لكنه العلم الراسخ لكنها النصوص لكنها الآثار لكنه الانقياد الصادق أما هؤلاء فتتجار بهم الأهواء من أجل أن يصلوا إلى سدة الحكم فإنهم يباهدون له بأن كل من واجههم كافر حلال الدم احذروا معاشر المسلمين من الدخلاء على العلم من الدخلاء على العلم من آئمة الضلال ومن علماء السوء احذر احذر يا مسلم من أجل أن لا يضيع دينك دمك ولحمك وعليك أن تعمد إلى علماء السنة الذين أقاموا العلم الصحيح وتلقوا من معين صاف صاف, صاف أنظر إلى ابن بان في علمه ومن أين تلقى ومسيرته أنظر إلى ألبان في علمه ونتاجه فبآثارهم يعرفون انظر إلى صالح الفوزان في علمه انظر إلى الصالح اللحيدان في علمه متى كانوا دعاة فتن متى كفروا المسلمين متى أشادوا بهؤلاء السقط فكل من دعا إلى كتب سيد قوسف فهو غاش لأهل الإسلام وهو يدعو إلى التكفير ويماهد لإراقة الدماء المعصومة شاء من شاء وأبى من أبى اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذه الشرور اللهم احفظها يا رب العالمين اللهم اجعلها بلاد توحيد وسنة اللهم اجعلها بلاد توحيد وسنة اللهم عليك بدعاة البداة اللهم عليك بدعاة البداة اللهم اكفي الأمة شرهم اللهم اكفي بلادنا شرveهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونجي المؤمنين يا رب العالمين